لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب وحضورك لون غياب واستيقاضك حينما آب <تصفيق> لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب وحضورك لو نغيابك واستيقاظك حينما ونهايات امرك في الشبرين وطريقك مسدود البابين ونهايات امرك في الشبرين الطريقك مسدود الباب فعلى الملك بر وان ترىين رهين حساب فعلى الملك بر وان ترىين رهين حساب ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس حين الميزان ترجح أنساء قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جباه وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك وهنا تاريخ بين يديك فَتَأَمَّلُهُ بِاللَّهِ عَلَيْك كُلُّ عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته ما بدأ الكبر على أرض إلا وذلُّ نهايتُه ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته ما بدأ الكبر على أرض إلا وذلّ ایت اللہ اللہ کا چلو ملا جبار انکل اللہ اللہ کا يهمل جبارا كلا فانظر فندور وخت اقدار